الحمد لله المبدئ المعيد الغفور الودود ذي العرش المجيد الفعال لما يريد خلق الخلق وقدر لهم أقدارا وجعل لهم آجال لا يستأخرون عنها ساعته ولا يستقدمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله من أوتي جوامع الكلم وأفصح من نطق بالضاد الرسول العربي الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بما أوصى الله به الأولين والآخرين ألا فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إن رقي المجتمع المسلم العربي وجلاء هويته وجلاء هويته يكمنان في اعتزازه بدينه وتمسكه بلغته. فإن دين المرء ولغته هما أسان للإتم هما أسان للانتماء الحقيقي وقطبان. فالدين قلبه واللغة لسانه. فالدين قلبه واللغة لسانه ولما كان اللسان رشاء القلب وبريده فإن اللغة فرع عن الدين المبني على الكتاب العربي المبين وسنة أفصح من نطق بالضاد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ومن المقرر بداهة أنه لا توجد أمةٌ دون لغة ولا لغةٌ دون أمة وإن شرف اللغة العربية لغة الكتاب العربي المبين بين اللغات كشرف دين الإسلام بين الأديان وإذا كان نور فؤاد الأمة دينها فإن نور لسانها لغتها العربية لأن اللغة العربية لغة قرآن وسنة لغة عبادة وعلم وفكر وأدب وثقافة وحضارة وسياسة وهي لسان مشترك، وهي لسان مشترك يجمع أكثر من مليار مسلم ونصف المليار على وجه الأرض. لا يقرؤون القرآن إلا بها، مهما نطقوا بغيرها. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. ألا فعلموا رعاكم الله أن المرء مهما قلب بصره وأرخى سمعه فلن يجد أعذب من اللغة العربية ولا أمتن منها ولا أعمق ولن تستطيع لغة في الوجود مقاربتها فضلا عن مجاراتها بل إن كثيرا من لغات العالم تحوي كلمات ذات أصل عربي كيف لا؟ وقد تميزت بحروف متكاملة مصنفةٍ على مخارج نطقها من الحلق إلى الشفتين يضاف إلى ذلكم تميزها بسبعة أحرفٍ لا توجد في لغةٍ أخرى غيرها وهي الضاد والضاء والعين والغين والحاء والطاء والقاف ولا غرابة في ذلكم فإن اللغة العربية تركة ماض أصيلٍ وغنى حاضرٍ مشرق وميراث مستقبل وميراث مستقبل مشرئب وهذه الأزمنة الثلاثة ليست إلا أعمار الأمم المسطرة عبر التاريخ، لذلك شرف بها كثيرون ممن ليسوا من أهلها أصلاً ممن كان لهم السبق في بناء صرحها البديع بعد تأسيس قواعده وصف لبناته فمنهم من وضع دستوراً لها ومنهم من رسم نواةً لفقهها ومنهم مؤسس لبلاغتها ومنهم راصفٌ لقاموسها المحيط كل هؤلاء وأمثالهم نالوا شرف النطق بها وهم ليسوا من أهلها لأنها لغة الكتاب المبين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس أثر اعتياد اللغة الفصحى مقصورا على اللسان بل يتعمق حتى يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيراً قويا بيناً ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق وقد أحسن ابن القيم رحمه الله في بيان فضلها حيث قال وإنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب فعرف علم اللغة وعلم العربية وعلم البيان ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقاولاتها في مواطن افتخارها ورسائلها عباد الله لقد كان للمشاركة الحضارية والثورة التقنية دور رئيس في انكماش اللغة العربية وتهميشها حتى تحول منحاها فانحرفت عن مسارها وسياقها الصحيح وظهر على إثر ذلكم سلبيات في التواصل اللغوي في التواصل اللغوي للمجتمع العربي الواحد والأمة العربية برمتها مع أن لغتها هي المكون الرئيسي في تشكيل هويتها وإذا ما وقع ذلكم فحدثوا حين ذاك ولا حرج عن شرخ الهوية وهجين اللغة المفرزين اختلالا ثقافيا وضعفا علميا لأن المجتمعات كالوعاء تصب فيه كل الثقافات غير أن إيجابيات تلك الثقافات وسلبياتها مرهونة, بم مرهونة بموقع اللغة العربية من ذلك التفاعل صعودا ونزولا لأن اللغة العربية تقوم على ثلاث وظائف في تكوين المجتمع تتجلى في كونها أداة للتفكير ووسيلة للتفاهم والتواصل الاجتماعي وعنوانا لهوية الفرد والمجتمع بيد أن غفلة كثير من الناس عن استحضار هذا الأساس بلغت بهم إلى تهميش ظاهر وتسطيح مقلق فأحلوا غيرها محلها في كثير من استعمالاتهم في كثير من استعمالاتهم فإن ذا البصيرة يشاهد ويسمع طغيان الحديث بغير العربية بين أهلها أنفسهم يظهر ذلكم جلياً في تسميات غير عربية ومحادثات بغيرها دون حاجة في الدور والسوق وبتسميات لأعلام ومؤسسات ومصطلحات ومحال لانتجارية وغير ذلكم حتى أصيب محبوها بهاجس من الغربة والانكسار أدى ببعض المحافظين منهم عليها إلى أن يلوكوا ألسنتهم بالعربية على استحياء خشية التعيير أو التندر أو الاستهجان هذا إن سلموا من سهام اللمز بهم والتقليل من شأنهم ووصفهم بالجامدين الذين لا يحسنون الرطانة الوافدة ولم يتشحوا بوشاحها البراق على حد وهمهم وإن تعجبوا عباد الله فعجب أن كثيرا ممن ينتسبون إلى لغة القرآن لا يقدرون ما حباهم الله به من لسان بديع ونطق فصيح حق قدره فقللوا من شأنها وزهدوا فيها ولو نظروا ببصيرة الرامق إلى إكرام بقية الأمم لغاتهم وحمايتهم لها عما يخالطها فضلاً عما يزاحمها لا لأدركوا أنهم يعدون خطورة غزو لغتهم بلغة أجنبية بلغة أجنبية عنهم أشد خطراً على انتمائهم من الجيوش المجيشة فإن غزو اللغة يغير في عام ما لا تغيره الجيوش في عقود إنه ينبغي للناس أن يوطئوا أنفسهم على حب اللغة العربية حتى يروا فيها عزتهم بعزتها من لغة كتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم إنهم فعلوا ذلك فسيرون فيها فسيرون فيها فسيرون فيها مسكنهم وموطنهم ومستقر ومستقرهم يرونها حدود عالمهم الرحب الواسع وإن خذ لها أهلها يشرفون بالانتماء إليها. ويفخرون بالنطق بها ويأنسون لسماعها ويأسون لجعلها لغة راكدة أمام سيلان اللغات الوافدة فلا جرم عباد الله فلا جرم عباد الله أن الأمة إذا أضاعت لغتها أو غفلت عنها فبأي لسان ستشرف به وتفخر على كل لسان سواها إنه ليخشى على لسان كثير من أهل الأمة العربية من العجمى وإن الأمة إن لم تعطي لغتها أولوية ظاهرة لتعيدها إلى كونها لغة سائدة فإنها عرضة دون ريب لأن تكون لغة متوارية أو شبه متوارية وإن لم يفلح الناطقون بها وإن لم يفلح الناطقون بها ومعلموها في إحسان عرضها وبيان أثرها وقدرتها على المواكبة والاستيعاب وتجديد وسائل الترغيب إليها ورفع ما نالها من التشويه بأنها لغة التقعر والتكلف والتمطيط وهي بريئة من ذلك كله بل هي لغة الدرج والاجتياز السهل كما قاله الإمام عمرو بن العلاء إمام القراء النحوي المشهور إن أهل العربية إن لم يقوموا بذلك كله فإنها ستتحول من لغة جاذبة إلى لغة طاردة. وإذا كان ضياع اللغة العربية في الأمة يرجع إلى سببين اثنين، داخلي وخارجي، فإن علاج السبب الداخلي المتمثل في أهلها وذويها كفيل بإذن الله في قطع مسافات علاج السبب الخارجي. فإن من قدر على إصلاح ما بداخله استطاع دفع ما يحل به.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 أن الذين يستبدلون العجم بالعربية ظنًا منهم أنها علامة الرقي ومكمن الافتخار فظنهم لعمر الله ظن مقلوب واستسمان لذي ورم نعم قد يبلغ التعامل بغير العربية مبلغ الضرورة أو الحاجة أو التحسين ولا حرج في ذلكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى مثل هذا حيث أمر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يتعلم اللغة السوريانية رواه أحمد لكن الحرج كل الحرج في أن تحل تلك اللغات محل اللغة العربية أو تتقدم عليها أو تساويها كما أنه ليس من الفهم السليم التشدد في منع تعلم غير العربية والأمة بحاجة ماسة إلى أن تكون في الصهوف الأولى دينيا وعلميا وحضاريا وسياسيا واقتصاديا فإنه لا يمكن أن يتحقق ذلكم دون تعلم غير العربية ولا يقف ضد ذلك من أدرك الضرورة إليه والحاجة وفي المقولة المشهورة من تعلم لغة قوم أمن مكرهم والواقع عباد الله أن التعلم لا يقف أن التعلم لا يقف على أمن المك... على أمن... على علة أمن المكر فحسب والواقع عباد الله أن التعلم لا يقف عند علة أمن المكر فحسب بل إنه يتجاوزها إلى ما هو أبعد من مجرد الأمن بمراحل وإنما الحاصل وجماع الأمر في ذلكم كله ألا يزاحم اللغة الأم لغة القرآن والسنة لغة الأمة التي جعلها الله وسطا. ليكون دوها شهداء على الناس وإنه لمما يحمد في هذه اللغة أنها قديمة حاضرة متجددة لم يخل عصر ولا مصر إلا ويجد أهله فيها ما يواكب به حاجاتهم ومستجداتهم من وضع أسماء وبدائل للمسميات للمسميات الحديثة التي لم تكن لها أسماء في سابق العهد وذلك بما يعرف في اللغة بالاشتقاق والنحت والتعريب تارةً والارتجال والقلب والإبدال تارةً أخرى ونحو ذلكم من خصائصها التي جعلت اللغات الأخرى عالةً عليها مقتبسةً منها ولغة القرآن, ولغة القرآن تعلو ولا يعلى عليها قرآناً عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزك البشرية محمد ابن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهر